وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ من, مِنْ أَمْرِهِ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 وهو الذي سقّر البحر لتأكلوا منه لحمه وطريه وتستخرجوا منه حليه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترفوا الكماواخر فيه ولتبتقوا من تضليه ولعلكم تشكرون.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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ألوات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافه الملائكة غالمين فسهم فألقو السلام فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم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 ولن يعلم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأذنار لهم فيها لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافر ملا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم البلائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصادهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ين تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدة أيمالهم لا يبعث الله من يموت بل وعدهم عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي ويختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول يهوخ فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّضُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ يَتَفَيَّضُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سَجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ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 الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهي لفليل إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين ويصبا أفغير الله تتقون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 لهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السننهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبارة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم من بين فرث ودم اللبن خالص سائغ للشربين ومنها ثماراً النخيل والأعنب تتخذون منه سكر أو رزقاً حسناً إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن يعرشون ثم كل من كل الثمارات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون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 أيمانهم فهم فيه سواء أف بنعمت الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظت ورزقكم من الطيبات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 وضرب الله مثال الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمو الساعة إلا كلم ح البصر أو هو أقرب أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو分别 الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ۚ وَلَا جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۗ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْ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 وألقوا إلى الله يوم إذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفتررون الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شه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 وَالْبَاغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء يسألون أما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدمه بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صدت عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.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 من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة فلنحيي أنه حياة طيبة تو ولنجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 أولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولائك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يغلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها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 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفترون على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.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 وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأنا نراك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاطبئك نظنا اليك غير مفتونين اللهم اعذنا والمسلمين من مضلات الفتن اللهم اعذنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن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 إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم فر جهّم المهمومين من المسلمين ونفّس كرب المكروبين وفك أسر المأذورين وقض الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك بآسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم اللهم أحقِن دماءهم اللهم أحقِن دماءهم اللهم أحقِن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وأمنهم واستقرارهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أذنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار